لها من حقيبة ثقيلة أوه. زياد صديقي العزيز كيف حالك يا خالد الحمد لله جزاك الله خيرا على مساعدتك يا زياد جزان الله وإياد هذه الحقيبة ثقيلة بحق أين صديقنا عبد الرحمن لقد اعتدتم المجيء معا إنه لن يحضر اليوم لأن والدته مريضة ولا بد أن يبقى بجانبها. شفاها الله وعافاها. لابد أن أزوره بعد المدرسة للإطمئنان عليها وأرى ما إذا كان يريد المساعدة. أبلهه سلامي حتى أراه في المساء إن شاء الله. إنه موعد الدواء يا أمي جزاك الله خيرا يا بني تعبت معي كثيرا فأنت لم تنم منذ الأمس لتسهر على راحتي مهما فعلت يا أمي فلن أوفيك حقك لا بد أنها جارتنا جاءت لتطمئن عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا زياد؟ لقد علمت أن والدتك مريضة فجئت لأطمئن عليها وأجلس معك قليلا جزاك الله خيرا يا صديقي ولكن احذرني فرن أستطيع جلوس معك الآن <تصفيق> لا يا صديقي لا شيء لا شيء سأمر عليك في وقت آخر السلام عليكم أرجو أن تلتمس لي العذر ولا تغضب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> من يا ولدي؟ إنه صديقي زياد وقد اعتذرت له عن استضافته لكي أتمكن من خدمتك يا أمي بارك الله فيك يا ولدي وحسرته على الصداقة أهكذا يفعل بي صديقي عبد الرحمن؟ يرفض استقبالي في منزله؟ كذا تكون الصداقة؟ أتكلم نفسك يا زياد؟ السلام عليكم يا عم شاكر وعليكم السلام ورحمة الله يا بني ما لي أراك مهموما؟ لقد أردت فعل معروف فما كان جزائي إلا الإساءة وكيف حدث هذا؟ ذهبت لصديقي عبدي الرحمن لأطمئن على والدته المريضة وأجلس معه في بيته فرفض استقبالي وأخبرني أنه لن يستطيع الجلوس معي الآن سبحان الله أتغضب من حق أعطاه الله لصديقك؟ كيف هذا؟ ألم تستمع لقول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم؟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 فإن أذن دخلنا وإن لم يأذن رجعنا وإن لم يكن في المكان أحد فلا ندخله أيضا إلا بإذن صاحبه ولماذا لا يأذن صاحب البيت لضيوفه؟ يا بني لكل بيت خصوصيته فلا ينبغي لنا أن نسأل عن ما لا يعنينا فذلك أزكى وأطهر لنا كما قال ربنا سبحانه نعم يا عم شاكر أنت على حق اسمع أيضا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع أي أنه إذا طرقت الباب مثلا أو ناديت صاحب البيت ثلاثا فلم يرد عليك يجب أن تنصرف هل معنى هذا أن أثاب إذا صرفت ولم يؤذن لي؟ نعم يا بني وقد كان سلفنا الصالح لا يجدون حرجاً ولا يحزنون إذا لم يؤذن لهم بل كان منهم من يتمنى ذلك لينال الأجر كما قال تعالى هو أزكى لكم سمحني الله وغفر لي كم كنت مخطئا عندما غضبت من صديقي عبد الرحمن لو فهمنا ديننا فهما صحيحا يا بني لما حمل أحدنا لأحد من إخوانه بغضا أو كراهية جزاك الله خيرا يا عم شاكر وأعيدك أني سأزور صديقي غدا إن شاء الله ولن أغضب إذا قال لي ارجع مرة أخرى بارك الله فيك يا بني